قال أجزل الله مثوبة، وأما الخوف المذكور في آية النحل فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل مكة أيضا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم فقد جاء عن جماعة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صاحب الدر المنثور أخرج الفريابي وابن جرير وابن مردويه من طريق اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تصيبهم بما صنعوا قارعة قال السرايا وأخرج الطيالسي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن جبيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة قال سريه أو تحل قريبا من دارهم قال أنت يا محمد حتى يأتي وعد الله قال فتح مكة وأخرج ابن مردوي عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله تصيبهم بما صنعوا قارعة قال سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحل يا محمد قريبا من دارهم وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ والبيهقي في الدلائل عن مجاهد رضي الله عنه قال القارعه السرايا او تحل قريبا من دارهم قال الحديبيه حتى ياتي وعد الله قال فتح مكه واخرج ابن جرير عن اكرمه رضي الله عنه في قوله ولا يزال الذين كفروا الآية نزلت بالمدينة في سرايا النبي صلى الله عليه وسلم أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم انتهى محل الغرض منه فهذا التفسير المذكور في آية الرعد هذه والتفسير المذكور قبله في آية الدخان يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد ساعة الرزق بالجوع وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف كما قال في القرية المذكورة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقوله في القرية المذكورة ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه الآية لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات كثيرة كقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية وقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدا كقوله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم الآية وقوله وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها الآية والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلا في آية النحل هذه هي مكة وروي عن حفصة وغيرها أنها المدينة قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله عنه وقال بعض العلماء هي قرية غير معينة ضربها الله مثلا للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق بالكفر والطغيان وقال من قال بهذا القول إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله وضرب الله مثلا قرية الآية قال مقيده عفى الله عنه وعلى كل حال فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل وأن لا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان لأن لا يحل به ما حل بهذه القرية المذكوره ولكن الأمثال لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علما لقوله وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي قوله في هذه الآية الكريمة قرية وجهان من الإعراب أحدهما أنه بدل من قوله مثلا الثاني أن ضرب مضمن معنى جعل وأن قرية هي المفعول الأول ومثلا المفعول الثاني وإنما أخرت قرية لألا يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله كانت آمنة إلى آخره أيها المستمع الكريم نستكمل حديثنا حول تلك الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته